احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم اوثر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل كيف نجمع بين قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكرسي موضع القدمين وبين ما نقله شيخ الاسلام عنه من تفسير الساق بالشده في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق وهل الساق هي القدم ام هما متغايران اولا الباب الذي أراد السائل الجمع فيه بين النصين لسبب واحدا فقوله يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق الساق ليست في القدم حتى يقال كيف يجمع بين آآ آآ الآية وقول ابن عباس رضي الله عنهما أيضا تفسيره للآية وقوله يوم يكشف عن ساق الساق هنا جاء نكرا واختلف أهل العلم في معناه هل المراد به الشدة أو المراد به الساق الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى لكن الذي ثبت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج مخرج التفسير للآية خرج مخرج التفسير للآية، فقال صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه، فأضافه إلى الله سبحانه وتعالى، فكان بذلكم بيانا بينا أن المراد بالساق، أي التي الساق التي يصفه الله جل شأنه، نعم. أحسن الله ليكم يقول هل يدخل في المصورين التصوير المعروف في وقتنا هذا التصوير المعروف في وقتنا هذا في قول كثير من أهل العلم أنه داخل في المنهي عنه داخل في المنهي عنه والواجب على الإنسان أن يحذر منه والنصوص التي جاءت في الوعيد على التصوير ليست نصوصا هينه بل فيها عقوبات قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين وجاء لعن جاء فيه عقوبات ووعيد شديد على هذا العمل فينبغي على المسلم أن يحذر من ذلك وأن لا يكون تعامله معه إلا في حدود الضرورة إلا في حدود الضرورة إذا اضطر إلى شيء ما لضروره لضرورة جاءته إلى ذلك فعل ذلك نعم أحسن الله إليكم يسأل عن معنى قوله تعالى ونفخت فيه من روحي الروح أو المضافات إلى الله سبحانه وتعالى المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين النوع إضافة إلى الله إضافة وصف وذلك عندما يكون المضاف إلى الله جل وعلا ليس عينا قائمة بنفسها عندما يكون المضاف ليس عينا قائمة بنفسها فإضافته إلى الله تكون إضافة وصف اما إذا كان عينا قائمة بنفسها فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق مثل الروح هنا ومثل البيت ومثل عباد الرحمن ونحو ذلك فهذه كلها إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق نعم أحسن الله إليكم يسأل هل النفي جار في الأسماء كما هو جار في الصفات أسماء الله سبحانه وتعالى منها أسماء دالة على معاني ثبوتية الرحيم الرحمة العليم العلم السميع السمع وهكذا وهناك اسماء لله جل وعلا داله على التنزيها داله على النفي نفي النقص عن الله ونفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى عن الله فهي اسماء للتنزيه ك والسبوح والسلام ونحوها من الاسماء نعم احسن الله اليكم يقول الوارد بالثنيه هو لفظ القدمين فهل يصح قول الوارد بالتثنية هو لفظ القدمين فهل يصح القول في الرجلين كذلك نعم لأنهما بمعنى واحد لأنهما بمعنى واحد نعم أحسن عليكم يسأل هل ثبت أن الحق من صفات الله تعالى هذا ورد هذا اللفظ في حديث يتعلق بالرحم وهي آخذة بحقوق الرحمن أو كما جاء في الحديث الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه والحق معناه معروف في اللغة نعم أحسن الله عليكم يسأل عن المعز هل هو من أصناء الله ورد في القرآن يعز من يشاء ويذل من يشاء فالإخبار عنه جل شانه بذلك لا باس به اما اثبات المعز اسما لله جل وعلا فلا علم دليلا خاصا يدل على ذلك ومن اسماءه جل وعلا الوارده في القران في مواضع عديده العزيز نعم احسن الله اليكم يسأل عن اهل الاعراف هل هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم الا هم اناس يكونون بين الجنه وبين النار بين الجنة وبين النار وهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم كما جاء تفسير حالهم بذلك في كلام أهل العلم في كتب التفسير في بيان معنى الآية الكريمة في سورة العراف نعم أحسن الله عليكم يقول ما أفضل كتاب في الرد على؟ نعم عملا صالحا وأخر سيئة. نعم يقول ما أفضل كتاب في الرد على المبتدع والمنحرفين وشبهاتهم تصون به طالب العلم. الكتب التي في في باب الرد كثيرة. الكتب التي في باب الرد كثيرة. فهناك كتب تتعلق بجانب معين من الشبهات. شبهة في صفة من الصفات أو في بحث الصفات عموما أو في العقيدة عموما وهناك كتب لأهل العلم أيضا موسعة في مناقشة شبهات أهل الباطل لكن أحسن ما يبدأ به في باب رد الشبهات فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات كتاب التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كتاب يؤصل طالب العلم في هذا الباب وفيما يتعلق بتوحيد العبادة أحسن ما يبدأ به في هذا الباب كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد رحمه الله تعالى نكتفي بهذا والله تعالى أعلم ونسال الله الكريم أن يوفقنا جميعا